بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أيها الحاجون والحاجات أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا هذه الأيام المباركة وفي هذا النسك المبارك أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين لا شك أيها الإخوة والأخوات أن نبلغ العبد إلى هذه العرصات وإلى هذه الأماكن المباركة أنه نعمة من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده هي استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام لما قال الله تعالى له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فها نحن قد أتينا نقول لبيك لبيك نادان الله تعالى لأجل أن نحج إلى بيته الحرام فأقبلنا ملبين ونحن نقول لبيك يا ربي يعني استجابة بعد استجابة وإقبال الإنسان إلى هذا المكان ينبغي يا إخواني وأخواتي أن يكون إقبالا بقلبه لا بمجرد جسده لذلك إبراهيم عليه السلام يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ثم قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لم يقل فجعل أجسادا لا إنما قال فجعل أفئدة فالمقصود إقبال القلب ليس إقبال الجسد وإذا أقبل القلب وطاف بالبيت الحرام وأقبل القلب ورمى الجمرات ووقف بعرفات وبات بمزرفة ودعا والسغفر والسجاب فإنه بهذا الحال يتأثر هذا القلب ويتغير لذلك يا إخواني لا يكفي للإنسان في أثناء قياء وقوفه بعرفة أو, أو صلاته أو سجوده أن يكتفي فقط بالدعاء ربي اغفر لي ربي تب علي ربي تجاوز عني ربي اجعل حالي بعد الحج خير من حالي قبله دون أن يحرص هذا العبد على أن يعمل بمقتضيات هذه المغفرة يعني أن تقول يا ربي اغفر لي طيب عندك السعدات أن يغفر الله لك هل, هل قمت بالأسباب التي تستحق بها هذه المغفرة لما أقبل ربيعة بن كعب وكان غلاما صغيرا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وكان ربما أحيانا يبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب إليه الماء لصلاة الفجر فأوعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام وأراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يعطيه مكافأة أن يعطيه هدية فتحير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلح أن أقدم لهذا الصبي لهذا الغلام فقال له عليه صلواته والسلام يوما يا ربيع ابن كعب سلني أطلب مني شيئا أنا ما أدري ماذا أعطيك مكافأة سلني المتوقع من غلام بهذا السن أن يطلب رداء أو إزارا أو مالا أو طعاما هذا الذي يتوقع من غلام لم يبلغ الحلم فقال يا رسول الله أنظرني حتى أفكر عطني فرصة أفكر هي ليست كل مرة تأتيني الفرصة أن نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اسألني اطلب مني شيئا فانظره النبي عليه الصلاة والسلام قريلا ثم قال هذا الغلام يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن في نفسه حاجة لكنه خجل من ذكرها فقال له أو غير ذلك يعني عندك حاجة ثانية تريدها وخجلت أو غير ذلك قال هو ذاك أبدا إن, إن استجاب الله هذا وآتاني الجنة فلا أسأل غيرها قال هو ذاك فقال له عليه الصلاة والسلام وكان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه ويقول اللهم اجعله رفيقي في الجنة قادرا على أن يفعل ذلك وهو عليه الصلاة والسلام حري بأن يفعل فهو الكريم مع أصحابه لكنه لا يريد أن يعودهم صلى الله عليه وسلم على أن يعطيهم الأمر جاهزا يريدهم أن يعملوا فقال له عليه الصلاة والسلام يا ربيعة ابن كعب فأعني على نفسك بكثرة السجود أعني أنت اشتغل يا ربيعة ليست المسألة فقط تعال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن لا بد أنك تعمل يا ربيعه لا يكفي أنك صحبت نبيا وأنك قربت إليه وضوءه وأنه أحبك وطلب منك أن تسأله شيئا يا ربيعه اعمل الجنة ما هي بس دعيت لك وجدك الجنة اعمل يا ربيعه أعني على نفسك بكثرة السجود يعني قدم أسبابا تنال بها الرحمة والمغفرة إن رحمة الله قريب من المحسنين فكان ربيعه بعدها لا يورى إلا راكعا أو ساجدا وأقبل يوما والحديث صحيح مسلم وفي الحديث الحسن أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة وهو صلوات ربي وسلامه عليه كان محبا جدا لخاله سعد وكان يقول في غير ما مرة يقول هذا خالي فليرن مرء خاله يفتخر بسعد يقول هذا خالي وروني خوالكم هذا خالي فليرن مرء خاله وكان سعد من أوائل الذين أسلموا حتى إنهم لما في أول الإسلام لما حصر الصحابة في شعب بني بني عامر وبني هاشم وضيق عليهم حتى ما يكادون أن يجدوا طعاما يأكلونه فأقبل سعد يوما ليقضي حاجته فشعر تحته بشيء فتلمس في الظلام فإذا هي قطعة من جلد بعير يابس فأخذه وغسله ثم أحرقه بالنار ودقه بين حجرين وخلطه بماء وشربه ثلاثة أيام مشدة الجوع وسعد على هذه الفضائل ومع هذا المقام الكبير له يقول يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة المسألة يا سعد ما هو بادع لي وخلاص وجئت وأنا جالس في بيتك لا يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة يا أخي زكريا عليه السلام لما دعا قال الله جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا ارتفعت الدعوات إلى السماء زكريا لما دعا ما راحوا وبحثنا أكبر وساده وافطجع عليها وقال خلاص احنا دعينا وسوينا اللي علينا وربي بيستجيب لنا لا قام يصلي ويدعو الله مصرا أن يستجيب دعائه الأول قال الله لما ارتفع الدعاء إليه قال جل وعلا فنادته الملائكة وهو أين أين وجدته الملائكة لما نزلت تبشره وينلقته هل وجدته يلعب مع أصحابه ولا يسولف معه ولا يأكل يشرب ولا لا لما نزلت الملائكة لتبشره بسجابة الله دعاءه قال عز وجل فنادته الملائكة وهو اين قائم وين يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين لاحظ الرجل دعا ثم لم يجلس بعد دعاء لا استمر يصر ويلح أخلك بالصبر أن يحظى بحاجته ومد من الطرق للأبواب أن يلجأ فالمقصود يا أحبابي أننا لما ندعو الله تعالى لابد أن نعمل بأسباب هذه الرحمة والمغفرة يعني الواحد يا أحبابي اليوم وغدا في عرفات خاصة ليقول لي يا رب اغفر لي يا رب تجاوز عني طيب أنت تعمل بسبب المغفرة لو قيل لك طيب الله بيغفر لك لكن أنت عندك خمسمائة قناة في بيتك أكثرها في فجر وعهور وعهور وهذه علامات الساعة كثرة الفتن عندك السعدات تلغيها وتبقي القنوات المحافظة قال والله صعبة العيال وبعدين أنا أطفش إذا ما عندك السعدات أنك تتقبلها المغفرة طيب أن تدخن عندك السعدات تترك هذا النتن والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أنت تساهل بالصلاة عندك السعدات تشتري ساعة وتخليها تقوم كصلاة الفجر ولا ساعتين وتتصل على أصحابك ويقضوني وتهتم بالصلاة عندك السعدات فلان يطلبك فلوس وانجاحد عندك استعداد تسدده وظيفتك كل فيها فيه عندك علاقات محرمة عندك استعداد تتركها يا جماعة رب العالمين يقول وإني لغفار لمن وذكر أربعة شروط لمن تاب ترك المعصية وآمن آمن يعني ترك المعصية بنية صالحة خوفا من الله لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ما معنى اهتدى استقام وثبت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا بد أن هي يا أحبابي هذه الأيام التي نقضيها نحن في الحج هي أم أيام معدودات كما سماها الله تعالى يا أيام معدودات وستمضي سريعا شوفوا الآن نحن نلقي عليكم ربما هي أول كلمة أو ثاني كلمة في هذا المخيم الطيب وسوف تلقى كلمة إن شاء الله في آخر يوم ويقال لكم وها نحن قد استقبلنا هذه الأيام ثم ودعناها ويقول واحد والله يا أخي خلصت الأربعة أيام بسرعة إيه خلصت بسرعة لكن كم آية قرأت وكم جزءا أنهيت خلالها وكم تسبيحة سبحت وكم تهليلة هللت وكم دمعة سكبت وكم ركعة صليت فيها يعني اسأل نفسك أنا ماذا استفدت خلال هالأربعة أيام مهم القضية أن الواحد يقول والله يا أخي انتهت سبحان الله تقارب الزمان يا أخي آخر الزمان يتقارب الساعات وتصبح اليوم كالساعة والساعة كاحتراق الساعة والأسبوع كاليوم يا أخي فعلا خلصت أربع أيام بسرعة ليست القضية كذا يا أخي القضية أنت وش قدمت خلال هالأربعة أيام ها نحن بعضنا جاء من البارح وبعضنا جاء اليوم الصباح طيب هل الست وسبع ساعات ماذا قدمت فيها كم آية قرأت كان, كان ابن عمر يقولون كان يلبي في اليوم أكثر من ينبي يقول ابن رجب وكان أبو هريرة يسبح في اليوم والليلة أكثر من ثلاثة عشرة ألف تسبيحة بمعنى يا جماعة ناس يحس أنه جاي أبا لا ينشغل والله بجوال ولا ينشغل ببلاك بيري ولا معه ربما الكمبيوتر ولا ولا آيباد ولا آيبود ولا أي من هذه الأجهزة بل إن اتصل به أحد تجد أنه إذا ما كان أم ولا أب ولا أحد مهم زوجه ولا واحد من عياله إن كان واحد باللي بيسولفون بيقول لها له زحمة حار وشلال الحملة زي بيقوم يسولف عليك سبع دقائق حط عندك رسالة ترد مباشرة تقول أنا في الحج ومشغول جدا أرجو مع شكري لك أن ترسل مرادك لا ترد عليه لا ترد في اليوم الاتصال اتصاله ولا اتصالين ما هو بيجيك عشرين لتصاله وترد عليها وترد لك على كل يوم على مئة رسالة تهاني ومعايدات وشات بينك وبينهم يا إخواني لا يضيع الناس أوقاتكم الناس اللي جالسين في بيوتهم لا يسرقون وقتك عبر الهاتف ولا يجيك واحد فاضي ويجيب مع الشاهي ويقهوه ويقولي الله بسؤلف معك لا يضيع وقتك هذه يا أخي أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات أيام معلومات اذكر الله وسبح وهلل واستغفر يا أخي أرجع بعد الحج وقد تغيرت فعلا احرص على أنك تبكي من خشية الله أنك ترققها هالقلب. أنك فعلا كما قال الله فجعل أفئدة من الناس قلبك هذا اللي الذي دعا إبراهيم ربه جل وعلا يقبل أنك فعلا تقول يا ربي أنا أقبلت عليك بقلبي أحرص أنك تكثر من الاستغفار من أراد أن تسره صحيفتي يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاري ورسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وأكثر من الاستغفار حتى تفلح وتنجح ويبارك الله في نفسك وفي ذريتك على أقل يا أخي ويغفر الله عن خطاياك إبليس أهلكنا بالذلوب ونهلكه بالاستغفار والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كلما أصبحت أكثر ذكرا واستغفارا وتلبية ولجأا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واستثمارا فعلا استثمار تام لكل لحظة تمر عليك فإنك بذلك فعلا تشعر أنك مقبل على الله تخيل لو كان هذا الحج هو آخر حج لك في حياتك وأنك لن تحج حجا بعده أبدا إلى أن تموت وأنك لن تستطيع بعدها أن تحج ويا مناس يا جماعة يتقطع قلبه في سبيل أن يحج لكنه لا يستطيع ذلك إما أنه مقعد، ولا مشلول ولا مسجون ولا, ولا عندها أي ضرف يمنعها أن يأتي إلى هنا والله قلوبهم تتقطع في سبيل أن يأتي إلى هذا المكان لكن حيل بينه وبين ما يشته الله تعالى يختار من يشاء ويمنع من يشاه واحد من سواجين التكاسي قبل سنة أو سنتين يقول لي يقول احيانا نذهب الى مطار جدة لأجل ننقل بعض الحجاج وغالبهم من يعني العرب او من السعوديين لان اكثر الذين يأتون من الخارج اندنيسيا باكستان يكون معهم تبيسات وحملات يقول فتفاجأت ذلك اليوم ان شايب وعجوز كبار في السن جدا من باكستان وجاءوا عندي يريدون ان ننقلهم الى مكة وقالوا ان الحملة بتتأخروا ونحن مستعجلين يقول فركبوا معي لاحظت عليهم الإجهاد الشديد فقلت خلنا أوقف في مطعم يأكلون فوقفت في محطة بنزين ونزلت فهم يقول أول ما وقفت المحطة يسألوني يقولون مكة مكة قلوب تتقطع يقول مكة قلت لا لا هذا ما في مكة, مكة يقول بالكاد أستطيعني أفهمهم أي فهم العرب والشر يقول يعني مكة قدام هنا أكل أكل مكة كان لا أكل لا مكة مكة يقول فقلت له لازم خمس دقائق بس يقول وانزل وادخل المطعم فتأخروا ما جاءوا فطلعت إليهم فإذا نازلين من السيارة وجالسين على الأرض ومعهم كيس فيه خبز يابس ويناء فيه ماء وإذا يخرجون يخرجوا منها الخبز ويغطون يغمسونه في هذا الماء ويأكلون قلت في نفسي أعوذ بالله من الفقر فرجعت إلى المطعم وجبت لهم نص دجاجها مع رز وجيت وحطيتها لهم يقول والله أول ما حطيتها كان يحط جمر قال الشايب يأشر لا لا لا والعجوز مدت يدها ويضق يدها لا لا لا ويدفف فقلت له هذا ببلاش ببلاش صدقة صدقة ببلاش صدقة وهو يأشر على بطنه وعلى بطن العجوز ويأشر بيده ويدف الأكل يقول فتعجبت أبغى فهمه أنه ببلاش ما هو راضي إن انه يقربه والعجوز يكلمه ويقشر على بطنه ومكه يقول فانا ديت سواكت ريلة باكستاني قل تعال يا صديق انت في معلوم عربي قالي انا اتكلم عربي تعال فهمه هذا صدقة بس لازم اكل عشان يصير قوي ويقدر انه يعتمر يقول فاخذ يتكلم معهم ويقشر لهم على الرز ويشر عليه وعشان مكه يقول فالشايب هذاك قال له لا لا قال ليش يقول فاخذ يتكلم معه بالاردو الشايب هذاك ويا العجوز يقول فلاحظت أن هذا السواق نفسه تأثر حتى بدأ يمسح دمعه يقول فقلت لي إيش القصة فقال هذا الشايب والعجوز اللي عمارهم على ثمانين من عشرين سنة يجمعون الربية على الربية حتى يوثر قيمة الحج التذكرة والسكن فهم منذ عشرين سنة ما أكلوا لحم ولا دجاج ولا سمك ولا رز أكلهم هو الذي ترى خبز وماء حتى يوفر قدر المستطاع يقول ويخاف الآن أن يأكلوه ويتغير الأكل على بطونهم ويصيبهم مغص ولا يصيبهم شيء ولا يستطيعون الكبلون عمرتهم فأرجوك عجل بهم إلى مكة لا يموتون الآن بين يديك يقول فأدركت فعلاً أن الله تعالى قد جعل الإقبال على هذا البيت الحرام في أصل قلوب المؤمنين وأنهم فعلا ما جاءوا والله يا جماعة هل ترونهم الآن يمشونهم شيبان وكبار وصغار وسود وبيض وربما افترشوا الطرقات وربما رأيتهم بشعثهم وعرقهم ورائحتهم هؤلاء ما جاءوا لأجل يسبحون فيه عيون حارة يطلبون منها الشفاء ولا يشاهدوا أنهار ولا يصوروا جنب شلالات ولا جنب جبال ولا جنب أهرامات لا لا لا ما جاءوا جاءوا إلى واد غير ذي زرع إلى حر وتعب وأدخنت سيارات كلها أربع ولا خمسة أيام جاءوا طلبا لمغفرة الله تعالى ورحمته جاءوا لأجل أن يعود أحدهم من ذنوبك يوم يولدته أمه أنت ينبغي أنك تكون مثلهم وإن كنت منعما أكثر منهم وإن كنت مرفها وإن كان المكيف يضرب فوقك والشاي والقهوة والأنواع الطعام بين بينه وإن كنت كذلك لكن أنت أيضاً تحتاج المغفرة لا بد يا أخي ويا أختي إنك تستثمر فعلا هذه اللحظات أنت بنا تمر عليك سدا أنت بنا تمر عليك ولا يكون غيرك أسبق منك إلى رب العالمين إذا رأيت اللي معه مصحف وانت جعت قهوة تشرب شاي وتتراجع رسائل الجوال قل والله لا يسبقني إلى الله والله يقول وسابق إلى مغفرة من ربكم وانقذ مباشرة وخذ مصحفك وطف جوالك إذا رأيت من كبر يصلي الضحى قل والله ما يسبقني إلى الله قل عندك غيرة محمودة في من يسبقك إلى طاعه قم وصل الضحى إذا رأيت من رفع يدين يدعو قلت والله ما يسبقني إلى الله يا ربي كما أنه يحتاجك أنا بعد أحتاجك يا ربي أما يا أخي أن الواحد يضيع وقته ويمضي عليه هل أربعة أيام سدى فهذا والله يا أحبابي والله إنه من القسرة اجعل هذه الحجة نقطة تحول في حياتك فعلا ليرى الله تعالى منك ما يسرك يوم القيامة وما يفرح الله تعالى به منك فعلا ليرى الله تعالى منك إقبالا واستغفارا وتسبيحا وتهليلا وانتبه كما ذكرت ممن يسرقون وقتك من البطالين اللي يبغى يسولف ويبغى يضحكك ويبغى يتصل وي... انتبه من هؤلاء فر منهم كان عطاء إذا حج كأنما هو حية صماء ما يكلم أحد ألا فتوى ولا تلبية بس أما سواري فضحكو وغير فظل هذا يمدي على كذا رجعت إلى بلدك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل وياكم بما سمعنا. صل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين. أسأل الله أن يوفقنا في حجنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وأن يكفّر عنا السيئات والضياع الحسنى. اللهم إننا نسألك أن تجعل حالنا بعد الحج خير من حالنا قبله. اللهم إننا نسألك أن تحفّر أهلنا في غيابنا. عنها اللهم احفّرهم يا حي يا قيّم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل اولادنا بارين بنا محسنين الينا اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين يا حي قيوم يا رب العالمين اللهم من اراد بيتك الحرام يسوق فاجله بنفسه وردك اليه فيلح واجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم احفظهم من الامراض اللهم احفظهم من الاوبئه اللهم احفظهم من التخريب والافساد والتدمير والحرائق يا رب العالمين. اللهم كما سلمتهم في مجيئهم فسلمهم في رجوعهم. يا حيان قيوم يا رب العالمين. اللهم اجزي خير الجزاء من يقوم على فدمتهم وعلى العلاية فيهم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد.